والآن مع الحصة الرابعة والخمسين بسم الله الرحمن الرحيم قلنا بأن مصالح العباد شرعها الله سبحانه وتعالى فيما أنزله من الأحكام ولكن هذه هذا الأمر يحتاج إلى الأدلة والأذلة الشرعية التي نحتاج إلىها في هذا الباب يجب تكون أذلة قطعية لأن المسألة مسألة علمية وليست مسألة الفقهية لأن المسائل العلمية نحتاج فيها إلى الأذلة القطعية والمسائل الفقهية نحتاج فيها فقط للدليل الضني فالدليل الضني يكفي في الاستدلال على أن مصالح العباد مسرعة في هذا الدين لما أنزل في الأحكام وكم دليل في العقول واضح على التفات الشرع للمصالح مما آتا في محكم التنزيل في معرض الملمة والتعليل كقوله جل يريد الله غالبه ذلك مقتباه يعني أن الأدلة الصرعية الدالة على أن الصرع ملتفت إلى مصالح العبادة في الجنة والأخيرة كثيرة ولا ريب أن هذه المسألة نوقشت في أول الأمر دلست ولكن دلست في علم الكلام وكان من تولى بحتها المتكلمون ثم بعد ذلك نقلت إلى الدراسة الأصولية ومعلومنا أن المتكلمين معتمدهم في النقاش القواعد العقادية التي يرون بأنها صحيحة في العقيدة أن في العقيدة كل القواعد المستعملة في علم العقيدة عند أصحابها يعتبرونها قطعية نقشت هذه المسألة باعتبار أن لها علاقة بوصف كلام الله وبوصف شرع الله نقشت لما كانت تتعلق بعقيدة نعتقد في كلام الله نعتقد في شرع الله هذه المسألة عقادية درست في علم الكلام إلا أنه كان النقاش بين المجيز لتعديل أحكام الصعيب المصلحة وبين المانع كان النقاش ظروف وفق قواعد كلامية محروفة كما سيدي إلا أن جاء بعض العلماء في استعمال الاستقراء وتتبع النظر في القرآن وفي النصوص الشرعي في جمعاتنا وتفصيلنا القرآن والحديث فاهتدى إلى, فاهتدى إلى أن فعلا أحكام الله سبحانه وتعالى أنزلت لمصالح العباد في الدنيا والآخرة وورد هذا في القرآن العظيم وجاء في معرض الامتنان هذا يدل على أنه نعمل فكأن الله سبحانه وتعالى حينما, حينما ذكر هذه العلام في معرض الامتنان يقول إن الله أنزل عليكم الحكم الفلاني لنعمة كذا إذن فجن الله تعالى بهذا الاعتبار في كل جزئية نعمة للخلق ولذلك جاءت هذه الأحكم في معرض الامتنان ولما كانت في مأرض الامتنان عرفنا بأنها نعمة من رب العالمين ولا تقول لني عمان إلا باعتبار فيها ما يرجع على هذا العبد أن لم يخطب بهذا الحكم من يرجع عليه بالمنفعة والمصلحة قرأوا القرآن تجدون فيها إذن فقد ورد فيه التعليل في معرض الامتنان لأن لو قال التعليل مثلا هكذا بدون أن يكون في معرض الامتنان لما كان فيه ذليل على أن الله س coming على عباده بهذا الأمر ولما كان في ذلك ذليم على أنها نعم ولكن لما جاء في معرض الامتنان ذل ذلك على أنها نعم قال وكذلك ورد في التعليل تعليله, احت... تع... تعليله تعالي أحكامه التي كلفهم بها قول عز وجل في تعليل الترخيص للمريض والمسافر في الإفطار في رمضان بعد أن ذكر الحكم يريد الله بكم العسر ولا يريد بكم العسر بعد قوله تعالى فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام من ثم قال سبحانه وتعالى في معرض الامتنان يريض الله بكم اليسرى ولا يريد بكم اليسرى والامتنان لا بد أنه نعمة. وكل شيء نورده الله تعالى في معرض الامتنان فإنه نعمة ولذلك كان, كان هذا التعليل كان هذا التعليل لهذا الحكم في هذا المقام نعمة يريض الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسنة تعليم لماذا جعله الله تعالى لأصحاب المرضى والمسافرين من البخص فذل ذلك على أن أحكام الله سبحانه وتعالى معللة لأنها نعم ترجع على المخلوقين بمصالح دنياهم ومصالح أخرهم لأن عيلة الترخيص المريض والمسافي في ميتينة في الإفطاء في رمضان إرادة ريسل وعدم إرادة ريسل بعباده وهذا دليل على أن ما شرعه الله تعالى من الواجبات وما شرعه الله تعالى مما نهى عنه كله نعمة كله نعمة لأنه يرجع عليك أيها العبد بمصالحك في الجنة والآخرة إلا أن الذي فيه الخلاف ليس أن الله تعالى لم هذا الدين نعمة هذا مجمع عليه عند الظاهرية والمعتزلة والمنكر والمثبت كلهم يقولون إن الله تعالى أنزل هذا الدين نعمة كلهم متفقون على ذلك لكن يبقى الأمر في الجزئية هذا هو الذي مختلف فيه بن حزم رحمه الله يقول ألي ولكن قصد وحيد النجاة من النار ودخول في الجنة أما النعمة الأخرى التي يذكرها الفقهة فإنهم يقول بأنها, بأنها لا تستحق الاهتمام النعمة العظمى النجاة من النار والدخول في الجنة إذن فالجميع المه... عيام المسلمين أجمعوا على أن هذه الشريعة نعمة نعمة ما في ذلك النقاش ومصلحة قال أمر في التفاصيل الذين دققوا في كل ججة فقالوا بأنها نعمة قالوا أيها الناس إن الله تعالى لا يريد بكم إلا هذه النعمة ولا يريد بكم إلا هذا الخير فدينكم كلهم ابنين على هدى لا تخرجوا دينكم عن هذا الذي أراد الله تعالى به وإذلك إذا نقشك المساني يقول لك يا فلا هذه هي التي تقوله مخالف للمقصد الشعب مخالف للمقصد الشعب إن الله تعالى قصد من هذا الدين كذا وكذا وكذا وكذا وأنت هذا الذي جلت به هل أن هذا الأمر علم له ضوابط وله قواعد ما نقول لك لن أرخل في مقصد إسرائيل بأي شيء فعله لابد أن تكون القواعد العلمية الضابدة للنظر قد اقتضت فعلا أن الذي قصده الله تعالى من النعمة بهذا الدين والرحمة وإخراج الناس من كذا ورفع كذا. حفظهم من كادا ودرئي كادا عنهم فعلا قد اقتلت القواعد أن ذلك الشخصق خلفا أن كل شيء نحكم عليه بمجرد ما نراه هوا في النفس أو كذا فنقول بأنه مخالف المقصد شر هذا شيء سيتضح لك فيما سيت إن شاء الله تعالى أن هذه الأشياء مضبوطة بالقواعد العلمية التي تمنع الانفلاث وأن الأمر يسير على وفق من هجم كل جوانب الفساد فيه قد سدس وكل ما يهدك إلى الطريق موضوع من ثم قال غالب ذلك مختضى يعني غالب الأحكام الشرعية هكذا تقتضي دائما تقتضي بسلحة والنعمة يعني أن غالب التكليف الأكثر من الأحكم التكليفية مختضة هو التعليل بالمصارع والتعليل الذي ورد في هذا الباب على قسمين التعليل العام والتعليل الخاص التعليل العام هو تعليل أمور عامة عامة الدين أمر, أمر عامة الدين والشريعة وأحياناً في التعليل الخاص تعليل الجزئية هذه المثلة التي مرت علينا هي تعليل رخصة رخصة جواز الإفتار في رمضان المريض والمساء قال الشريخ قال الشيخ ابو إسحق الشاطبي في قواعده تقصد الموافقة وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاج والآجل لما استقرئنا منها انها وضعت مصالح العباد استقراء لا ينازع فيه الرازي هذا النقطه لا ينازع فيه الرازي الرازي هو الفعلي ولكن هذا الذي كتب هذا النص فصل ما بين الأشعري والفعلي ب... كانها جملة مستقلة كانه يقول لا ينازع فيه قال الرازي لا, لا ينازع فيه الرازي القائل إن أحكمه تعالى ليست معللة كما أن أفعله كذلك هذا ما الرازي إلا أن الذي اعتمد عليه الصطب رحمه الله هو الاستقراء والاستقراء هو تتبع الجزئيات واحدة واحدة حتى يحصل لديك الدلل العام ثم تقول بهنئذ به, به اعتباره قاعدة الرازي ذهب إلى أن أحكمه تليس معللة تبعا لأفعاله نعم الذي عليه أهل السنة أن أفعار الله سبحانه وتعالى غير معللة خلافا لم يدعي المعتزلة المعتزلاء يرون بأن على الله تعالى معللة بوجوب رعاية المصلحة وباللطف وبرعاية وجوب رعاية مصلحة ووجوب رعاية كادا هذه الأشياء كلها يقول المعتزلاء والمعتزلاء مردد عليهم هذا الذي يقول لأنهم زعلوا عقلهم زماما على الله تعالى والله سبحانه وتعالى خلق العقل فكيف يقول لا أقول حكما الغلوب في استعمال العقل ذهبت بهم الى ان وقعوا في مضايق لان كل من لم يسلك منهاج السلف في عقيدته هيقعوا في المضايق ماكذبوش على راسنا ما بقاش المضايق لا يخرج منها الا الاتباع أما الذهاب يميناً أو يساراً لابد من المضايق التي لا يجواب عليها قعونا في المضايق التي لا يستطيع الخروج منها إن هنا مضايق إن حرفت هنا مضايق فعليك أن تأخذ الدين كما مات عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا عقيدة سليمة نقية صافية لا يشوبها لا, لا البشر اصلا إذا تكلمنا في هذا الأمر بماذا سيتكلم؟ لا يتكلم إلا بما يعتقده وبما يعلمه وبما يفكر فيه وهواجسه وشيطانه ونفسه وهوه أنا غادي أصدع الإنسان ولذلك ينبغي أن تأخذ الأمور من معينها الأصلي صافية نقية ويتخلط الإنسان من هذه الشوائب ومن هذه المضايق الخطيرة لكي يقعوا فيها الناس بحسب نتائجهم الدهنية وبحسب تفكيرهم في أمور لا قبل لهم بها لا قبل لهم بها لا يوجد عقل بسالي يمكن أن يكون في هذا الباب إلا متبعاً إطلاقاً ما يجب أن تخذ عن اعتبار أقول لها ستقعب شما ضيق فكرية ستؤدي بك إلى الحيرة دعنا من المعتزلة ولا من, من, من, من المجتمع سنعتزل واجتمع القضية خطيرة للغاية إنسان يقوم المنهج كما هو من غير تغيير ولا تبديل ولا تحريف ولا زيت ولا عمر ولا بكر ولا خالد فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الجن قيم ولكن أكثر الناس لا يعلم معتزل حينما نذكر مذهبهم أحيانا ونقرره كما أمزي إنما نقرره من أجل أن نبين حججهم فقط وعندما نقرر مذهب الماتولدية وعندما نقرر مذهب فلال وعلال وكذا نقرره على هذا الأساس لا لأن, لا لأن, لأن من, من, من, من أصبح الله سبحانه وتعالى عنوان العقل وصر يحكم عليه بواجه والمحرم عليه وكذا هذا إنسان غير معهود تصرفه في شرع الله تعالى ولكن على الناس أن يعلموا بأنه ليس مسلمون نعم أسلمون فقط شيء خرجوا من الملاو والأسددون تكلاموا اللقاء عروفوا الحكم ديرهم من يقفر يفروه ولكن لا ولا قوسه لا بلاي العظيم عقل البشري صفي اطورت اطورت والسلم داجه وضع عليه داها دوله تقول هذا في علم الفال منظر نسعى الى مثال باش غير فقط فقط استطراد خفيف باش الانسان ما يشتهوش لو الغرور الفكري وذاك من الغرور قلت لك انا درست العلوم العقليه وشربت منها حتى النقاه لقد قرات ما دايبه المعتزله وحفظته وكذا وكذا وكذا المساله هذه مساله ماشي مساله عقليه محضه يا العقل ان تدخل فيه الشياطين كل ما لديه من قول انه مساله عقيده ماشي لعب هذا تدخل فيه النفس والنفسك عارف بقول الشيطان بقول هواء يريد حمى الله تعالى الذين سبقوا الى الدين من هذه الفتنه يجب على المرأي يترك هذا على كما هو واصفياً من غير أن يزيد عليه وأن ننقص لا بس ندرس الإنسان كل شيء ولكن نعلم بأن الأمور منها نترك هذا الله تعالي تنبيتنا على الحق وأن عليه وأن يميتنا نتحرك هذا السلك لكي تحرك وهذه الجد هي خطيرة جداً عندما تحدث عن الله سبحانه وتعالى وعن صفتي وعن كلامه وعن كده وعن كده, كده, كده. يجب أن تكون أمهم قياة صفية كما كان عليه أهل الخير في زمن الخير قياة صفية سمّ المتزيلة إذا ما إعتزال؟ إعتزال خطير محروف هنالهم يحصلونك عقلة يحصلونك عقلة لأن عقلك أصلاً غير متكوين تكون دلهم تستطيعون تصرون حنا ماشي حنا ديال الذعقر موضوع العقل هو اللي قلنا ماشي هو هذاك من العقل مرحبا به سامولين موضوع لما تحدث الخالق جعل الزيماء على الله هذه يحق له وحدنا من الله يعلم ما الفرق الذي لا لا لا يحق له احاديث أن يقابل أمور إلا بالوجهة والخوف والتسليم ها عندك نفس مريضة؟ ما سوف أعطي لك الفلسفة؟ ما سوف أعطي لك هذا؟ ما سوف أعطي لك؟ ما سوف أعطي لك؟ حتى الناس سألت المرضى ثم منك أكثر منك لكن شكى غريق بغريق صلى الله تعالى شفياً المعلمات التينا في عقيدتنا بما يفشدها نحن نموت على ما مس عليه فتن وعمر بن وعلي و و عليه لنشهد بهم غد الريفارين اذا هي العقيده ها سليموت على عقيدته التي هي صافيه نقيه لان الفلسفه والنظريات والتفكير و... و... البشر البشر لا يخلص الإنسان من كلامه لا يخلو من نفسه وفهمه وعقله وهواه وشيطانه إذن فين حجر صفيق قيام تعالى وشرف ناس ونصير ناس ضرب عليه صلى الله تعالى أن لا يشغل بما يعدبونه نعود بالله من الحيرة نرجع إلى أمري الرازي رحمه الله والرازي كيف كيف الناس مبتدئين ولا كذا كما ياخذ غيره من المتكلمين ولكن مع كل ذلك فالراجل في مقالته التي ذكرها ذكرها الحكم في الكلام يمكن مقالته التي ناقشت عليه كذا ترجع عليه ان شاء الله في اخر ايامه هو المتا قطرا نعم و من غلات المؤوله من غلات المتاولين ومع ذلك ان الذي تحقق منه انه رجع عن في التاويل الى امور الحمد أغلب العلماء ماتوا على هذا النوع من النجز في أخي الأمر يعتقد فيهم ذلك ولا يعتقد فيهم سوى ذلك هذا نصح لا يعتقد فيهم سوى ذلك وقد طفل لنا بكلامين في بعض المقامات اعتبروا كلاما ما كان ينبغي أن يقوله ولا كل حال معذور لا نقول بأنهم غير كل علماء المسلمين من جماعة الطواف معذورون انه باسون عن الحق ان سالده استهواه مثل المعتزله والمعتزله بتعتبرهم ناس ولا عباده وكذاوي يدفعنا الاسلام من يدفع مناضلي ويقاتلون ولكن مشكل مشكله مشكله صلاه والسلام على الحبيب على ان لا, لا المسيب حل هذه وخقره الانسان رغم ماشي شي هذا النوع من الشيء الذي نرعه عنه بين الناس من المفور والتقاتل و... ما ستحتاجه إذا نظر نرجع إلى ما كنا فيه قال الرازي رحمه الله إن أفعاله تعالى غير معللة أي غير معللة بالمصلحة له هذا مجمع عليه عند جميع أهل الخير أن الله سبحانه لم يخلق أحدا لأنه يحتاج إليه وليس سبحانه وتعالى إلة كما يقول الفلاسفة كما يقول الملحدون صدر عنه العالم كما تصدر إلة عن المعلوم في نظرية الفير والصدر ومشبه ذلي وليس أن الله سبحانه وتعالى له مصلحة في أن يعبده أحد أو أن كذا فعاله سبحانه وتعالى عن معلته بمصالحه لأن ذلك من صفات الغني المطلق الذي هو عز وجل أنه عز وجل غني المطلق استغن عن كل شيء في هذا الكوض وكل شيء محتاج إليه ها؟ تفقنا الآن العقدة إذا فإذا كما كذلك فإنه أفعاله غير معللة مجمعنا له تبقى أحكمه نعم هي أيضا غير معللة بالإسمة له نعم بالنسبة لنا غير معلمة ولكن لنا لا نرفع نرفعنا الحقيقة الله نرفع. سبحانه وتعالى أخو مصلحة لمصلحة له في شيء من ده. ولكن بالنسبة للأحكام بالنسبة لنا نحن لأنها نعم معلمة لأنها نعمة كل هذه الأحكام نعمة وإذا كانت نعمة فلا بد أن فيها مصالحنا وفيه ضرء لماذا لمفاسدنا هكذا ويجادل الرازي في هذا ويقول لو قلنا بأن أحكم سبحانه وتعالى معلله لكان في ذلك علة الزماء الزماء الزم... الزم... الزم... الزم... الزم... ارضيه في ذلك عله هي التي اوجبت على على على أن بهذا الحكم ونظرا لشده الحسد يشمل من هذا الباب جدا بينه وبين المعتزله فقد رفض هذا الباطل ان تعادل احكام الشرع حتى لا يثق بها المعتزله في اي في اي جهه عندما على احكام الله تعالى عقديم. وأحكام الله رفعها قال لا يمكن أن يعلي الأحكام الله تعالى لأن في هدف الحباب أن يكون الله سبحانه وتعالى يفعل من أجل علّة علّة فالأصدرنا ملزهة عن العيدة ولكن هذا في الحقيقة نعم ولكن كيف يكون نعمة إذا كان هذا إذا كان نعمة لابد أن في المصلحة والله تعرض إلى الإنسان الخير ما ليس الله للخير لكيف يكون في هذا انه الزوج المريض للخلف هذا ليس فيه شيء من الناقده في ان الاحكام معلله من المصالح هو يقول لا لا يرزانق بناء على انه لا لقاء مع بينه وبين المعتزله نهائيا في التعليل للافعال ولا الاحكام لانه لو قال في ذلك راي من رواعي تعليل الافعال وكان الامر كما تعلمون انفصال بين واضح الامر وذهب المعتزله واكثر الفقهاء الى ان حكمه تعالى معلله في مصالح العباد وقد قال الله تعالى رسل المبشرين ومنذرين لان لا يكون للناس على الله حجه بعض الرسل لالا استاذ هذه نعمه رسل المبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ستتعلم لأن لا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قلوا سبحانه وتعالى أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم تتحديدون من المصلحة والمنفعة والرحمه نعمه ومصلحه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون السادس علي والعباده الله سبحانه وتعالى نعمه ولا نقمه بالنسبه لي نحن نعمه ولا نقمه سميح الواحد دقيقه من الف عام إبادة الواحد تحفظك من ألف معبد لأنك لم إن، إن، تعبد الواحد عبدت آلاف الأليهة عبدت والمال والجهة وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وثناء ومدشار وكذا لك قراراً على إبادة فحرر الله سبحانه وتعالى بعباده الواحد من ان ينصرف الانسان الى, إلى العبادات الكثيره والتي لا يجد فيها الشيطان حلوه مزينه ظريفه كنشوف دابا الانسان تيسن القلب النووي وهو الفار شيء ابيي مره صور في احداث سميتو ولما اختار بمن ركوب الطائره شصدري الفار فف الفات اللي تعمل هذا الامر انسان تاع عبد النعجه إنسان يعود يسرق الزيت سرق سيتا كيف في هذا الامور انسان يعبود حجرا انسان يعبود ناس انسان حجر عجبو حجر سوف النصيب الروح المسكين الروح المسكين الروح المسكين ولا كيشد في الحجار ولا كيشد في الخشاف ولا كيشد في سرق الزيت ولا كيشد في الفيران ولا كيشد ضل ضل عن ربي وهذه يا <تصفيق> راسي إذا أن ربها قل عزيزة رحمه الله لقد خرق الله تعالى كل جارحة مننا لنصيبها فالعين تستقر في المنظر الجميل والأذن للصوت الجميل والإنسان للحلو والقلب لربه إذا استقر هناك وجد محله وحلاه كل جارحة فينا تطلب شيئاً خلقت له لا يوجد فيك الجريحة تطلب شيئاً غير موجود كل ما تطلبه الجوارح التي فيك موجود في الخارج إذا الملخص الكلام أنا ليعبدون تنفر منه النفس عبدنا لكنها في الوقت ذاته ذات اليدوان تعبود الله فتعبد مئات الآلهة فسبحان الله ليعبدون النعمة اذا من نعمت هو ان تكون عجزا لله لانك اذا صرت عاجزا لله ماذا تخلصت من عبادتي اهداف الاسياذ والالف الاله سبحان الله ومن جنب عباده فان تجد ولكن تشكر الله سبحانه تشجدي له ليلا ونهارا على ان قمت لك عبدا عبدا تجدي معتك جل نوا ولا عبداً. تكون عبدا تتهز يا يا الله اكبر اي شيء هذا هذا ها في مرض الامتنان راه في مرض الامتنان ليابلوكم ايكم احسن عملا هذا الاختبار والاختبار نعمه لي الله الخبيثه من الطين اقرأي الحديث إن عمر المممم كله خير ها؟ إن ثابتوا صرا فشكر كان خلا لا وإن ثابتوا فضر فصبر زل كان خلا لا عليها الابتلاء ونحمش المممم نعم إن ثابتوا ضر فصبر كان وإن ثابتوا صرا فشكر هو على كل حال هل نعم؟ كل هذه الأشياء التي عللت بأحكام الصلاة في مقام النعمة في مقام النعمة رب العالمين على خبرك ثم ترجع حينئذين إلى النعمة الأرضية النعمة الجسئية وتنظر بعينك وتتأمل ولا نسم النهار حلاوه الايمان حلاوه <تصفيق> ثم ان الله سبحانه وعز وجل اترم الانسان بنعمه تطوف فيها النعم وكلها حلاوه سامع عن كل شيء بالحلاوه ولا تجد شيء في الدنيا كل ما قام هذه لذ ابدا وكل ما قام لذ تقول قول ابراهيم اننا في حاله وفي حياه وفي كذا لو, ع... لو, رأى... لو, لو علمها الملوك وابنوا الملوك لا قاتلنا على هذا السيف <تصفيق> المشي انتسب <سبحة> ان تطيير رياض الذكر 400 في الصدر وفي الذكر ها ويسري في جسدك حقيقه الالهيه الى بالنطق داخل لا... في السيف ثم تقول بعد ذلك بأن الله سبحانه وتعالى نقصك من نعمه أو من فضله ثلاثة سحيئة إذن نرجع الآن إلى المصالح الأرضية المصالح الجزء ثم قالوا المصالح المستجددة شرعاً والمفاسد المستدفعة إنما تعتبر من حيث تقام الحياة الجنية للحياة الأخرى نعم هذا ذكرنا البارحة كل هذه المصالح التي هي في هذه الجنة مكفولة بهذه الشريعة هي من أجل أن تتخذها سبيلا إلى مصلحة عظمى مصلحة كبرى من ذلك العاقل العاقل هو الذي لا يطلب إلا أعلى المنازل كل هذه الأشياء التي تعطل في الجنة يستعملها يطلب بها المنزلة العظمى وأن تكون له مقام عند رب العالمين يوم القيامة او أدوات تستعملها من أجل أن يكون لك المقام عند الله تعالى عشت عشرين سنة ثلاثين سنة إذا عندك العقيدة ديال،, ديال الفهم ديال الدين بأن تتخذ ما أعطاك الله تعالى وسيلة النتائج وصلت إليها ولا عشت عاماً أو عشت سنين او أو كذا في عقيدة صحيحة مبنية على الاخلاص لك كنت قد إن شاء الله سبحانه بفضل الله تعالى وإحسني كذا وجدت مستقفات أما من حيث أهوأ النفوس في جلب مصالح العادية وذرء مفاسقها العادية فهذا مرفوض صرعاً لماذا؟ لأنه متقلبة متنوعة متعارضة متقاتلة متدافعة م... لا يمكن للكولي أن, أن, ي... أن... أن... أن يستقم بوجود متدافعات والمتناقضات والمت... والمتباينات فيه لا, لا مدة من أصيئين أصيب عليه وأهواء النفوس الأصل فيها أنها مختلفة في جانب مصالحها العاديه ودرء مفسدها العاديه كلها مختلفة فما من شيء ينفع ك إلا ويضر الاخر وما من شيء يضر إلا وينفع الاخر تقال مصايب قوم عند قومين عند قومين فوائد وفوائد قوم عند قومين ذت مصايب غير ذهاك نعم دبيس السلام عليكم الله تعالى بحال الا ضرب فيه شي شي سرقه او الى الله احسن ها حنا غادي هذا الدين كيفاش غنبني اذا هذا الدين كيفاش سنبني اذا هذا الدين كيف نعرف لا محل لها ولذلك الاسلام اول شيء دعا اليه هو هاش دفع الهوى لكنه الاول القصد الأعظم من الشريعة هو محاربة الهواء وأول ما عليه طالب العلم هو محاربة الهواء الهواء وتجنيات الهواء وكيف يكون وكيف يضعر وكيف يتلبس بالعقل لبعض المرات رأى الإنسان رأى سيغال قتلها في الهواء ولكن يخيل إليه أنه يأخذ مدد يغال الهوى النفس الشيطان يخيل اليه انه فعلها انسان مخلص ولو رجع الى قواعد معرفه الهوى وعرض نفسه على ميزان الشرع لوجد انه انما انما انما يلعج. صلى الله عليه وسلم ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض من فهم هذا فيما في التعليل العام أن الله سعى عليه علينا بإنسان هذه الدين وجعله نعمة نعمة لأن كثيرا الأمور تتوقف فيك بهذه الدين أمور فترة في عقل وإنسان إلا بالدين بالدين الحق البصير الحقيقي كيف تتفتح لا تفتح إلا مع الدين حلاوة الحياة صورة ما تنبيدني ذنب صور الله صلى الله عليه بالله صورة ما تنبيد ذنب كيف ستعيش كيف ستكون حياتك نفيدة الحياة نفيدة الوجود العباد لا يمكن بتاتان المرء أن تكون, ح... تكون جامعهم قوته النفسيه والفكريه والعلميه نافعه عامله مطمئنه ايتز بليل هذين اصول الناس اللي دخلوا الجن الكبار اصولهم عن شهادتهم اصولهم مستغرق ها اصولهم اين كانوا واين صاروا اصول عن الانسان دي القباته اسمه الله لا يعرف الضل من لم يمر في الفلات ولما يشتبه العطش في زل حتى يبحث عن الشجرة ولا يجدها ثم يجد بعد ذلك الضل ورفل الله ماذا أريد أن تكون في هذا الضل ليس كذلك؟ الأول مرة أعرفت كذلك كذلك القلب إذا كان مشتعلاً دونالد القفر والعياد بالله والشياطم فإنها إذا ارتفعت عنه وجاءه شئ من بركة الدين ومن بركة القرآن فإنه تحل فيه نعمة لا يمكن أن يصفها والعياد بالله والعياد بالله إن سدب من لكي كي هذه الحاله سيعرف سوف تعالى حمدا ان هديهنا اذا هذه فيما يخص ان هذا الدينا نعمه وان الله تعالى جعله نعمه اذا فهذا الدين نعمه الكلام كله نعمه ومصلحه ها استي النعمه والمصلحه نعم اذا كل كلونه نعمه ومصلحه مصلحه, مصلحة الخلق. قرأوا القرآن منظر ماذا يقول الله سبحانه وتعالى مخاطباً لنبيه ومخاطباً لأمة الإسلام كيف يقول لهم في هذا القرآن وفي هذا الدين فإنه يقول إن, إن الله تعالى احتل بصرصة من نفسه ماذا يكون النعمة الرحمة المهدات والرحمة, والرحمة, والرحمة, والرحمة. إذن خلاصة الكلام أن الله عز وجل أزل هذا الدين وذكر لنا نعمه فيما على ذلك علينا وأُخذ من هذا الحكم فعلاً أن هذه الأحكام السرعية تعولت لأنها نعم ومصالح الخلق في هذا الدين هو واشتبعنا على هذه الحقيقة واشتبع هذا الدين يُنكذب الصالح والصيّة والزكّة والحيّ ست هذه نعم ربّانية اه سي فجد يحتاج الى دليل والتا اد كلها نعام على العبادات بس كذا اه انا شدينا نشك في التفاصيل في الجزئيات اما التعليل لتفاصيل احكامه في الكتاب والسنه فاكثر من ان يوتا على اخره الا مشنا نبحث عن تعليل الجزئيات فان ذلك كثير مثلاً بعد آية الموضوع قال الله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ورفع الحرج ما هو؟ ليس نعمة ومصلحة؟ ليتم نعمته عليكم وإتمموا نعمته أليس منفعة ومصلحة؟ الحمار عظيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين نقلكم لعلكم تتقون التقوى نعمة ومصلحة إن الصلاة تنهى عن الفحشة والمنكر الفحشة والمنكر الوقوع في الفحشة والمنكر مصيبة والنجاة منه مصلحة ونعمة لا يمكننا أن نحصي فضل الله تعالى لنا علينا بهذا الدين لا يمكن وذا ابنا نعد نعم الله تعالى علينا بهذا الدين لما استطعنا أن نحصيها ابدا ولذلك كان علمك سبحانه الحمد لله لا احصي ثناء عليك ما اتنا على نفسي الحمد عليه كما على نفسي يعني الناس دابوا يحمدوا الله سبحانه وتعالى على اعظم نعمه وهي نعمته إذن هذه المسألة تبت واستقر فعلا بأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الدين لمصارح العباد لأنه نعم من رب العالمين على خلقه في الجنيا وفي في الآخرة لأنه يعيشون حياتهم تامة كاملة فيها الخير وليس فيها الشر هكذا أرض الله به ويتعاملون بالحسنة والخير والنقا والصفاء هذه نعمة ويعبدون الله سبحانه وتعالى فتنزل عليهم الرحمات والخيرات وهذه نعمه الى غير ذلك انما ليعد جيد بعدا عرفنا هذا ننتقل الى مسائل اخرى تريد في هذا الباب ويلا سلام الذين بقوا وفي المسائل بما لها دفعا وجل وجلبا ما يلهو للرجح فالمقام توطره بعض الناس انه نظر في مصالح الجنافه وجد بانها غير صافيه ونظر في المفاصل فوجدها غير صافيه فاين اجي اذا شرع الله تعالى اذا اردت ان ابحث عنه في هذا هذه الحالات ما من مصلحه لله ولا تشوبها مفسده وما من مفسده لله وتشوبها مصلحه فما هو المنهج الصرعي في تقديم المفسدة على المصلحة وما هو المزهجه في تقديم المصلحة على المستدى وما هي طريقة في هذا الباب أفيدون لأن هذا منهج سننضيع عليه في بناء الأحكام الفقر قال إنما إلى الصرع كائن إلى الراجح من درء المفسدة وجلب المصلحة إذا تعارضتها تعارض. منهج الإسلام أن المفسدة إذا تعارضت مع المصلحة فإنه يقدم الراجح منها لأن الراجح هو الذي به المصلحة الكاملة والمرجوح فيه مصلحة لكنها مصلحة ناقصة والمصلحة الكاملة هي التي بها تمام النعمة فنحن نقول بأن الله تعالى أنعم عليه مثلا, مثلاً كما إذا ضرر أمر بين إحياء النفس وإطلاف المال عليها النفس وإطلاف المال مثلا إنسان سيموت ولكنه يحتاج من أجل إنقاذه إلى المال فلا شك هنا أن المصلحة والمنفع العظمى هي في إحياء النفس وإتلف المال لأن, لأن, لأن بقاء النفس أهم من بقاء ماذا؟ من ولا شك أن عقلك ستعلم به هذا. انت مثلا لو قدرت لك مثلا انك ستموت او تعطي ما عندك من المال ماذا ما تختار اي نعمه تختار نعمه المال ولا نعمه النفس بقولي الجاني في الدنيا عليه مدار جميع الغرائز حب البقاء في الدنيا هو الذي عليه مدار جميع الغرائز الانسان حتى هاد الاولاد الذين يرجم الانسان ويحب ان إنما يحب أن يتركه من بعد موته لأنه يرى فيه نفسه يقول لي حتى المتبعد لأخلت ملدي بس يتصبر شيئاً يقول لك أحمد الله أنتم دخلوا نزو يقول لي ما مات من حلف ويقول ماذاك الموت يحوم هو مفقا إنسان على أي حال فإن الأصل في الإنسان أنه لو خير بين مار الدنيا وبقائه نختار البقائس كذلك ها؟ إذن لو أن الإنسان خير بين أن يبقى في الدنيا وبين أن ينفق عليه من المار ماذا سيفعل؟ أنت أنت أنت أخلنا من الشرعة ماذا ستختار؟ أقعوا النفس فالشرع أيضا لما رأى بأن هذه النهي هي النعمة العظمى وأنها النعمة التي تقدم على النعمة الأخرى قال أنفق المال من أجل يحيئي يحيئي الناس ومن رفض هذا فقد رفض نعمة الله قال فأنت لا عارف الله سبحانه وتعالى عندما يمرك بأمر وتخالفه فأنت الذي لا تريد نعمة الله أنت التي لا تريد إذا قال الله إفعاله لا أنا سأفعل هذه ما أنت الذي اخترته يخسر ثمن ليس فيه نعمه بل يخسر فيه نقمه م? لذلك فكل امر شرعي نتركه انما نتركه فيه نعمة من نعمة من في نعمه مثلا نعمله عامل بالترخيص وفي غير الترخيص اذا اعترض لديك هذا الامر فقدم المال فقدم النفس على ماذا والا بغيت تقدم النفس كما قرر <تصفيق> <تصفيق> أو إطلافها وإبقاء المال فإن يحياء النفس أولا لأنها أرجح من إبقاء المال فيجب شرعا أنه حينما يكون الأمر قد وصل إلى إبقاء ما أوجب الله تعالى إبقاءه وقال إنه نعمة يجب عليكم من تحفظوها فإنه في هذه الحالة يعطيك الإذن في التصرف في المحرمات يعطيك الإذن في التصرف في المحرمة لأن في التصرف في المحرمة حينئذ أمر واجب من أجل إبقاء هذا الشيء الذي أراد الله تعالى وأجعله أصل من نصول الدين في بقائه فلازم حينئذ أنت مدادك إلى المملوع من أجل أن تفعل هذا الذي يفعل إذن إنسان لكن كموت مثلا قدامك كموت قدامك رجل, رجل مريض ويحتاج مثلا إلى شيئا من محرمات محرم ماذا حلال هل يجب علينا أن نأخذ المحرم لنقذه أم لا المحرم الذي يقتل الآخر محرمون ينتفع به هذا ولا يضل الآخر نعم هل يجوز أو لا يجوز يجيب أو لا هذا السؤال رجل مثلا صلى الله عليه وسلم و العفية خصوش حاجة في الجسد دياله قد عفضها بالأمراض لا يحفظ في هذا العصر إنا يدى اللي ونجناه يشافين أمراض بجميع أصنافها يا راطف تخصوش حاجة من الجسد دياله تخصوش طرف أهيه دياله ها يعني يجعل منه بداية ويوجد إنسان كما يقولون إنسان يعني يعني ممكن يعني راسب العلم من هذا الجسد يحيي به هذا الجسد او لا يمكن راه الجسد ماشي ديالو ماشي في ديار الغرب في ديار كفر في ديار القانون وكذلك صاحبه إنما تصرف في جسده بل على عقيدة الكفار من المسلم لكعرف بأن الجسد يد رب العالمين معده عقيد دخل به إذا الله سبحانه وتعالى قلت له إقتحاد لإسباعته لهذا كرخ سيقتيعته لهذا لأنه ليس لديا هذا هو وجن الإسلام ما لا تملك لا تبيعه ولا تتبرع به ولا يحق لك التصرف فيه ومن تصرف فيه ما هو لله سبحانه وتعالى فتصرفه وتصرفه مغير الشرعي إذا كنت مرع بالأعضاء، لأنه ما تصرف فيه؟ في الوقت الأزر الزعماء، بس كي. ستصدق لك في حون كونغ لن يتصدق لك في حون كونغ ستصدق لك أنا لا فكيف أبيعه ولا لك ولا فيها ستصدق به هل تصدق لك؟ ما أعجبك الملكم؟ لرب العالمين سيقول لك السديف له كتب من أجل أن تقضى أعضاء بعد موته مثكين وعلى سنتدى هذا الرجل كان فيه خطر لا نأخذ منك طرفاً إلا هذا الجسد هذا الجسد لمن؟ لمن؟ لرب العالمي في هذه الحالة نمد يدينا إلى الحرام المحرم علينا مسعوب من أجل أن نلقذ هذا لأن في هذا ما سميناه بماذا بالترجيح بين المفسدة هاش والمصلحة هذه الصورة فقط لكن أدعونا هذه الصورة لينا من أمره هذا يجوز أو لا يجوز معم يجوز في نظركم أو لا لماذا هذه السيطة في الفضل هذه السيطة في الفضل وهذه عيبة لا لكن لماذا أحق التصرف لا أنا مثلا نطبق لا سيدي الحق في أن أخذ هذا الذي حرما علي وهو جسد هذا الرجل والقدمي هذا ولكن هذا الحرب حلمي إنما كان حراما قبل الضرورة ولو يمر, ولو يمر ولو إذن لا يجز نقل هذا من هذا ولو مات هذا الرجل هو ولو بقدره نديرو كي ناخذهم لماذا بدون نفس ليس ليس حق التصرف جيد والخمر من حق التصرف فيه باذن الله وهذا مثلا المقروء هذا على ليس من هذه المتله نعم باذن الله لا يوجد انقاد هذه نفس الشيء ها هذا طرفا نعم طرفا قال لي مقد ما عندي غير حرم قال لي ما عندي غير حرم والحرم غير متساوي في أرزها عادة سنبقد حياتها ما عندي مندل هل ترون أي بحث نحن من القانون من كده نتحدث عن قواعد الشرع التي تدخلوا مثل هذه الأجوزية، أليس شيء يدخلوا؟ لأن هذا السلسد كان محرّفاً فعلاً كما حرومة الميتة وقدموا الحموة الخنزين وما غيرك وكذا ممنوع لي أنا مسه ولا أنا فيه, فيه عنون تسميته حرام ولكن عندما يكون هذا السخص الذي أمامي على شكل حياته على شكل موفد ها؟ وأمامي إنسان عرفت بأنه لا يمكن له ماذا؟ لا يمكن له على حسب العلم ديال مثلا حسب مهمه طبائع الاشياء راه مجريات العادات ان هذا السيد مستحيل انه غادي وفيه مثلا عضو من الاعضاء لو اخذ من هذا وزيد على هذا لا اذا كانت اذا فيه حياته ليس فيه ما نسميه بتغليب بوجود بتغليب المصلحه على المصلحه المرجوح نعم استكفين ن لا لا يستهدن مش ديال واش نستهدن مش ديال رجل مش ديال, ديال. راق ناجسة لمن هو الذي حرّب علينا أن تصرف وحرما تصرف في الخمر وحرما تصرف في الميتة وحرما تصرف ولكن هذا دبر هذا فيه فيه إيد مشرعي بأخذه لأنه في هذه الحالة في إنقاد الإنسان في هذا حلال لحرام كيف أن كيف يخيلوا إلي إذن هذا حدث لماذا؟ لأن تصرف في الحرام تصرف في ماذا؟ في الحرام من أجل من أجل أمر أنا واجب علي سرعا أن أفعله ولولا ألقده وأنا أستطيع ما الذي سيقال؟ سأكون محاسبا على أنني قتلته لأن الترك فعل مع القدره على انقاثه بشيء لا ضر لا ترو هذه في القصاص ما كتشوفوش المكافاه في القصاص كاينه ما كتشوفوش المماتره مشروطه ها واش ما كتشوفوهاش ها نفسه اذا كان غير مكافئ في حين ان مقتله هذا دخلنا من المداخل النظريه في هذه المساله هذا فقط المسالك القياسه رناها في باب التصير ام ولا <تصفيق> <كل ممكن. تصفيق> خاصك نستاجي ديال زراي ادم نعم احنا نتحدثوا نعم زراي ادم شنو لا يعني هذه المساله احنا لازم نفكروا مثلنا بها المقام من اجل ان نعلموا واش حتى في هذه الجزئيه ام لا ما كاينش اللي مكتوب معروف الا ان هذه المساله الناس من, من, من, من, من توغل كثيرا في الاباحه في الى درجه ما كثيرا ومن هم تشدد فيه الى درجه اكثر ولكن انا كيبان لي كانت الحالات وقد اضطرت لاستعمال الحرام فانه يجب على المرء ان ينقذ حياه انسان من اجل انسان لا يتضرر بذلك كما الذي الله تعالى يحدده ما يحرمه الله تعالى يحرم في في حالات الضرره لا صاحبه ولا نفس الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترونه ولكن هذا هذا السيد مثلا كيف كيف كيف كيف علاش كيبان لي هو جو بيان كيفاش كيبان انا عندي بيني شي حاجه لا واش هذا امر دبا انا كنهضر على الا ماشي صحيح ولا شنو كان يضر عليه واش شرعي ولا ماشي شرعي المقمات مثلا اصبع هل يجري أن هذا الأمر أو لماذا؟ الخمر مع هذه الصورة يمكن أن كيف يمكن أن ترى ماذا هذا؟ هل يقضي الحق لديك من الطرف؟ في المرأة؟ هذك رعنات هذك متسريري أنا أرى مثلاً لا أعرف أن يكون الموت السريري هل تعرفونه؟ لا تتعرفونه؟ إنسان يقضي أن يكون لآلاته يبقى في صفحه إنه مستحيل لأنه يبقى أنه يبقى هادشي كامل ماشي كلشي كيخدم بحال هكا كيبقى ديك الاعادات والمشيالات كيدخلوا لهم شي حاجه القلب كيضرب والجسد كتمشي كي فيه الدماء ولكن مثلا هذاك اللي كان ديك اليهودي بحال هكا ما يمكنش فوق الداسمتو ديالو ما يمكنش يستحي في ممكن يسمع الموت السريري وهذا موت حقيقي صراحه لان تحريك العضلات لا يتم حياتنا تاعو غير بالالات هذا في اعضاء هذا المساله قلت احيا بعض بعض العضلات ماكاش ناخذو ماكيرلاصك هذه بن حقيقتها مساله عظيمه ماشي ماشي على السلامه انا كنقول لكم ديالنا المساله مساله بسيطه وان فيها سهله وان الامر فيها فيها فيه سميته. ولكن من ناحيه من ناحيه هذه الزاويه إذا الترجيح وان المساله اذا وصلت الى حاله اضطراب الانقاذ وانت مامر باشتراح الشيخ انقذ هذا الرجل بكل ما تستطيع ولم تجد ما كانك الا هذا الحرام الذي حرم وان هذا الشخص لن يتضرر بهذا الفعل نهائيا لن يتضرر لانه رجل مات ما يمكن شي ما فنقول تقديم هذا على هذا بناء على أن المفسدة لكينة موجودة صارعية خطيرة عظيمة لكن المصلحة التي هناك صعوبنا هو إبطاها في تنتقد مثلاً هذا الشخص ستكون مفسدتين هذا الرحمات والأخر غير موت كلهم غير موت بجوز وهذا, وهذا ما تقدرست نقدو وهذا ما تقدرست نقدو والسيد مثلاً للحالة دياله ما مشيش حاجة تسميته الفيعي وقد عرفتها بأنك إلا تركتها محتلة أو قتلتها هناك ناسي معروفة في الفي قادش ممكن أنها المسألة أظن الله تعالى على أنها مسألة المضانة والأحزرة إذن يبقى ماذا؟ يبقى حناية إذن نرجحوا بهذه المصلحة ولا نرجحوا بها؟ أصدر لكم واذا نرجحوا بها ولا لا نرجحوا بها؟ مهام؟ التوقف هو هذا هذا الوقت وقت وقت نفترط الترجيح اللي بان لي ف... <تصفيق> نحن نناقش مسألة من أجل أن تتبصروا بها وقاع مسائل أخرى قد تتعليد لكم في الدنيا وتستجدوا من أجل أن تفهموها نحن لا نناقش مسألة الأعضاء ولا مسألة صلى الله عليه وسلم أن يحفظنا من كلا الأبرين من أن نزرع أو نزرع <تصفيق> ما نزرعه بحد نزرع في محد أنا أعرف أن أعرف مسألة جزئية قلنا إذا تعرضت مفسدة مع المصلحة ماذا نقدمه هل هذه الجزئية داخلة أو غير داخلة هذا ما نبحثه ثم إذا عرضت لك مسألة مثلها فقصها عليها ثم تأملها وانظر إلى المفسدة والمصلحة بنفس المعيار الذي بنى الله تعالى عليه دينه ذلك هنا ايدينا تصل الى حكم الشرعي هذا ما نريد فقط ان نقف عنده نعم اذا فيجب اتلاف المال احنا ناتلفه المجلس ماشي وكما هذا احياء احياؤها الدين اذا كانت النفس مثلا سوف تهلك من اجله يماتت الدين فتهلك النفس ولا يبقى الدين يماتت الدين هي التي تحفظ وتقدم على النفس البشرية نعم وهذا معروف من زهاد زهاد إنما, إنما هو جزء من الأمر المعروف عن الملكار فقد وبيح فيه اتلف النفوس من أجل إقامة الدين فإن إحياء الدين أولى إحياء الدين أولى من إحياء النفس لأن النفس لو بقيت بدون دين فهي في المنزان الشرعي هي أيضا ميتة وإن كانت حية وإن الدى إلى إماتة نفوس كثيرة كما في جهاد كفار وقتال مرتدي وقتل مرتد نعم كل هذه أمور يظهر فيها ما تقدم ذكره بأن الشارع يبن إلى ترزيح المصلحة الراجحة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 في كل مسألة العلمية الأقرى الإنسان يستفد منها فيما يترأ من ززئيات وما يترأ من أنت بكتعرف بأن الأمور كتورات مثل تعارضات و... ولا يقول لك من استحضار قواعد العلم المختلفة من أجل أن تتبصر بها موضع حكم الشرع أنا وصل الأمر بمشتجدات الآن إلى أنها أصبحت تعمل وتفعل يوميا ومعيير الشرعي مثلاً حكم الشرعي لم يوقد فيها على وجه المعطبات فلا بدين المرئي داسو إلى علم مثل هذا أن يقوم بصيراً بمقتدى القواعد العلمية وما قد يسيسي ما قد يسنقص ونحن ما نجده ما نقصد الله عز وجل رب العالمين أمرنا بحكة الناس. ثم وجدناه يقولوا إذا أردتم من تحيي حفظ النفس لا ي... لا ليس بواجب وإذا أردتم من تحفظوا نفسكم فحفظ المال ليس بواجب بل يجب عليكم رأينا هذا هو بلا أدننا وعلى هذا الأساس بني وعلى هذا بنية أحكامه فقلنا نمضي على هذا الطريق فيما يستجد من المستجدات عملا بما بني عليه هذا الدين فنقدم الراجح على المرزوح في المصالح والمفاسد عمله بما بنى عليه ديننا وبعد المرات كانت خلصة جزئيات مثل هذه الجزئية التي من أجل أن ننزل عليها هذه القواعد حتى نتبصر بها وتتبقى خارج النظير في القرى ثم قال وَمِنْكِ لَدِّ الدَّنِ مَا لَيُعْتَبَرْ لِكَوْنِهِ فِي عَكْسِهِ قَدْنْغَمَرْ هذا أيضا هو محل النظر أن المصلحة والمفسدة منهما, منهما ما لا يعتبره ما لا يعتبره سرعا لكونه مغمورا في ضده أي غالبا عليه ضده مثل المفسدة المغمورة في المصلحة الغالبة عليها المصلحة المصلحة العصر من العنب مثلا أن نعرف جبا أن الإنسان يجوز له أن العنب وأن, يبيع وأن يبيعه في السوق مع أن العناب قد يتخذ خمراً يتخذ خمرا ولكن هذه المفسد الملغات واعتبرت المصلحة وهو حاجة الناس إلى هذا العناب في التمتع به وإنهم الحاجيات ولما كان من قسم الحاجيات فإنه أبيح وألغيت ما فيه من مفسدات المضنونة هذا تبقى مضنونة أما كانت مقتوعا بها وأن هذا, الخمر لأن هذا العنب لا يستعمل إلا في الخمر فهذا لا شك بأنه محرم إذا كان المرؤمة أن يزرع العنب ليبيعه في السوق وغرضه أن الناس الذين يبيعون ما يقولونه ثم إن بعض القوم يشترونه ويتخذونه خمرا هذا لا يدور أما إذا كان الذي كله يزرع في ذلك البلد إنما يزرع لغرض مواحد وهو أن هناك معملا للخمر بجانبهم ويزرعون الخمر ليبيعه لذلك المعمل فلاشكى حينئذن أن نترى ذلك الحمر المعرم لأن المفسدة حينئذن راجحة بالواقع راجحة بحكم الواقع وليس بحكم الضن هذا أمر يشري في سير الجزئيات تشبه هذه فيجوز غسل غنى والمفسدة الناشئة من فداء الأسرى بالمال من أيض العدو مثلاً إذا وقع المسلمون في عيد العدو فلا من أن يفتدوا لابد أن نفتيهم ولكن العدو طلب المال والمال إذا دفعناه للعدو تقوى به وأصبح دفع المال للكفير في الأصل محرمة ومال المسلمين لا حد دفعه لهم ولكن لما كان في دول أسرع والراجح ومصلحته هي الغالبة فإنه يدفع لهم المال من أجل فك أسر المسلمين من أيديهم وهو محرم عليهم ذلك بناء على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة لأننا لا نقول حرم عليهم الطعام حرم عليهم المال حرم عليهم الماء حرم عليهم, عليهم كذا إلا إذا كانوا مخاطبين بفروعه بفرع الشريعة لأن إذا قلنا إن مخاطب بفرع الشريعة فحينئذ معاملة معهم ستكون على هذا الأسس أما إذا قلنا بأنهم غيروا مخاطبين بفرع الشريعة فمعاملتهم ستكون على غير هذا الأسس تكتع من عندي شؤون مثلا تبيع مثلا تيبع الخنزل ولا تيبع الخمر هذا فعل محرم وهو مخاطب بفرع الشريعة إذن فأنت تعينه على الحرام تعينه على الحرام ولو أنك تسق به أما إذا قلنا بأنه غير مخاطبين فالحكم مختلفة إذن فهذه المصلحة المغمورة في المصلحة الناشية من الفذي وتخلص من أيضا ومثال المصلحة المغمورة في المصلحة المصلحة الاستيقاء من الأبار المحفورة في أسيقات اترى انسانا اراى أن جعلته في شارع المسلمين بئرا وقال اننا نحتاج الى الماء وسنحفر بئرا وسط, وسط في في ممر الناس في ازيقه الناس في محل مرورهم ومحل ومحل سكنهم فيقال, فيقال في مصلحه استيقوا الناس واخذوا الماء فيقال اذا المفسده هنا ان المفسده هنا اعظم من من لإمكان أن يسقط الناس في تلك الأبار فيهلكون فملع من ذلك لهذا, لهذا،, لهذا السبب لذا قال فإنها ملغات لأنها مغمورة في المفسد الناشئة عن الحفرها وهو إهلاق المارن بالتردي فيها فلذلك حرم حفرها كذلك ومثال المفسدتي أيضا المصلحة المغمورة التردد والتفكه بالشرب الخامة فإنها مغمورة في المفسادة الناس هي العقل ولك أن تأخذ هذا وتتعمله في جميع المنافع التي تصيب العقل كل من فعا على عقلك بالنقص أو بالإيقاف فعلا بأنها مفسادة محرمة تقول لي أنا, أنا مثلا تنكل واحد المادة كتدي للحفظ وانت كتعلمت بأنها تشيف لأخذ يحفظ المودة في العمر يسن يخرف يقول لي يهدر يجب أن يحفظ مزيان كان شاجة يأكلوا يحفظوا به يحفظوا ذلك في آخر العمر يقضي على الذكرة هذا المحرم لأن هذا يحفظ العلمي ليس في أعمل واجب لا تحفظوا يكفيك ثم يناح يبدأ العقلي من المقدم على ذلك المصلحة ببني 100000 من المنازل تقبلوا تحيات اخوانكم في تسبيح وفائده للقران في الذي نتعارف والى اصدار اخر ذلك حر مهجره ولم يكتفي بالمصاحه التي في اذا من هذا الذي تقدمه ان شاء الله سبحانه وتعالى تاخذون فوائد تستفهمها ان شاء الله في فهم دينكم وفي ما تنزلونه في الجزئيات ان شاء الله كذا بقدر كفايه واصبروا